الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وجههم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم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 ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله